اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى مئة الف او يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إن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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوَنَعِدَنَا ذِكْرًا مِن لَوَالِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة لا إن هذا إلا اختلاق له عليه الذكر من بيننا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب ليك أولئك الأحزاب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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ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 وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِيلَهُ 90 وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَدِينَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقى الظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذِكْرًا وَحُسْنَ مَّآبًا يا داود إن جعلناك خليفةا في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير كتاب انزلناه إليك مبارك ليتدبرون آياته ول يتذكر أولل الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ لِعَمَلِ عَبْدٍ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تدري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء غَاوٍ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ وَامْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُ الْفَوَّاحِ حُسْنُ واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ابراهيم و ويعقوب و يعقوب اوليدي أولي ولبصير ان اخلصناهم بخالصت ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن جنات عدن مفتوحة لهم لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهن يدعون فِيهَا بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصلات الطرف أتراب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 هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال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 قد إنما أنا منذر وما من إله اللَّهُ الله الواحد القهار رب السماوات وَمَا وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عَظِيمٌ عظيم عَنْهُ عنه ما كان لي من علم في الملأ اذ يختصمون اي يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 110. فسجد الملائكة كلهمون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 لَمَن مِنكَ وَمَن مَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَدْعِيِّن قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ سُبْحَانَهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ الْقَهَارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرُضَ بِالْحَقِّ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 أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وقانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم